بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله غثاء أحوى انُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى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 وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الخياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى